بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لصدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني فقو قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عما حل به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من الأسماء والصفات والسمات التي تجتمع مع أسماء وصفات الله عز وجل في الاشتقاق ومنح الله عز وجل هذه الخلع الربانيه لمحمد صلى الله عليه وسلم لكي يخلعها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فيرحمها ويعفوها عنها ويصفح عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القاضي عياذ رحمه الله تعالى عليه وفضل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن حله منها أي من هذه الصفات المذكوره بأن منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة يعني جمعنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر بعد أن اشتغل القاضي رحمه الله تعالى يبحث في القرآن الكريم فاجتمع لديه هذه المجموعه إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ منها لتاليف فصلين بمعنى لم هذا هو البحث أنه قال لم يجمع أحد بين اسمين في هذا الباب أي في هذا الباب بالخصوص أنه قال هذا الإسماني الرسول صلى الله عليه وسلم حلاه الله عز وجل بهما أي بهذا القصد ولا ألف فيها فصلان يعني لم يؤلف أحد في هذا الباب كتابا ولو في فصلين وحررنا منها في هذا الفصل نحو ثلاثين اسما يعني وجد نحو ثلاثين اسما من اسماء الله عز وجل التي حل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمه بابانه ما لم يظهره لنا الان ويفتح غلقه اي لعل الله سبحانه وتعالى الذي فتحنا فتح علينا بجمعها ان يفتح علينا بفهمها لعل الله الذي فتح علينا بجمعها يفتح علينا بفهمها ودلالتها نعم فمن اسمائه تعالى الحميد مما وصف به الله عز وجل في القران الكريم ومما ورد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الحميد ومعناه المحمود أي اسم مفعول فاعل بمعنى مفعول المراد به المراد الفاعل هنا المفعول وليس, وليس الفاعل لأن فاعل في اللغة العربية قد ياتي بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم وقد ياتي بمعنى اسم مفعول فقثيل بمعنى مقسول وطحين بمعنى مطحون وإلى آخره إذن فهو حميد بمعنى محمود وقد يكون بمعنى حامد لأن الله سبحانه وتعالى حميد نفسه فهو أول الحامدين أول من حمد نفسه أول من حمد نفسه الله سبحانه وتعالى إذن فهو حميد بمعنى محمود اي يحمده الاولون والاخرون وبمعنى حامد لانه سبحانه وتعالى حامد نفسه في الأزل فقال الحمد لله فقال الحمد لله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف المشهور لا احصيتنا ان عليك كما اثنيت على نفسك اذا فهو اثنى على نفسه اذا فهو حامد لنفسه سبحانه وتعالى كما حمده ألبياؤه ورسله وأقوامهم وحمدته الكائنات كلها الكائنات كلها تسبح بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم لأنه ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده عباده ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الصالحات يكون الحامد لنفسه وايضا يكون حامدا للصالحات بمعنى يشكر ويحمد للناس افعالهم الخيريه كما حمد نفسه يحمدنا نحن معنى يحمدنا يثني علينا يثني على العبادات التي نقوم بها كقوله تعالى على سبيل المثال ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذه كلمة وكان سأعيكم مشكورا هو حمد لفعلنا نحن مع قصوره مع كون فعلينا قاصرا مع كون فعلينا أمام نعمة الله عز وجل لا يساوي شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى أجل من حميد لأنه لا ينقص لأحد المتقال ذرة وينتقو حسانة من ضعيفها ويتي من لذنه أجرا عظيما فهو سبحانه وتعالى أجل من حميد وأجل من, من حميد سبحانه وتعالى كما حمد نفسه ايضا يحمد لعباده طاعاتهم أي يشكر لهم الطاعات التي تصدر التي تصدر منهم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد فمحمد بمعنى محمود اي يحمده الناس ويحمده الله سبحانه وتعالى وكذا وقع اسمه في زبر داود وأحمد بمعنى أكبر من حميد وأجل من حمد من البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى وحمد للناس طاعتهم وهو صلى الله عليه وسلم محمود حمده الله عز وجل وحمدته أمته وحمده عباد الله عباد الله الصالحين للعليات والأرض ومن عليها وقد اشار الى نحو هذا حسان بقوله حسان من ثابت انتبه الى هذه القضيه التي انتبه اليها الامام القاضي عياد رحمه الله تعالى فقال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد يعني عظيم هذا البيت الذي قاله قاله إحسان رضي الله تعالى عنه وحسان كما تعرفون وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره ولسانه اشد على الكفار من السيوف والرمح شدوا على المشركين من السيوف والرمح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم ومعك الروح القدس اي يستعمل هذا السلاح سلاح الكلمه ولهذا إن قدح في دينه من قذح في ذهن القاضي عيار رحمة الله تعالى عليه قذح في ذهنه أن اسم محمد مشتق من اسم الله عز وجل فقال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وذكر أيضا التعليل شق له من اسمه ليجله أي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم عظيما وجليلا وكثير الحمد من الخلق أي يحمده الخلق كثيرا وشق له من اسمه ليجله هذا العرش محمود وهذا محمد ولا يبعد أن, تكون أن يكون هذا البيت سببا شراح صدر القضعيض لهذا الفصل كله يعني لا يبعد أن يكون هذا البيت هو الذي نبهه وشرح صدره ليبحث عن الأسماء أيضا الأخرى التي شقها الله سبحانه وتعالى من اسمه لمحمد صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ومن اسمائه تعالى الرؤوف الرحيم وهما بمعنى متقارب الرؤوف الرحيم ولكن عندما نقول الرؤوف من الرأفة والرحيم من الرحمة لا يمكن أن نتصور الرأفة والرحمة في جنب الله عز وجل كالرأفة والرحمة في جنب العبد فالرحمة فينا نحن يعني رقة وعطف وعطاف وشعور بالشفقة وما إلى ذلك في قلوبنا يعني نوع من من الانكسار تجاه المرحوم وتجاه المرؤوف تجاه ذلك الشخص الذي ترأوفه وترحمه نوع من الشعور من في القلب بأنك ترحمه وهذا النوع من الشعور وهذا النوع من العطف والانكسار لا نصف به الله سبحانه وتعالى فرأفة الله عز وجل بعباده ورحمته ورحمته سبحانه وتعالى بعباده بمعنى أنه يغذق عليه من نعمه فيرحمهم بها ويرفع عنهم عذابه فيرحمهم برفع العذاب يرحمهم بإغداق النعم ويرحمهم برفع العذاب عنهم بدون أن نصفه بأنه وقع في قلبه أو تأثر يعني لا يصاب سبحانه وتعالى بالتأثر والانكسار في القلب لكي نقول أصابته الرأفة أو الرحمة. عندما نرى العبد مثلا تدمع عيناه هو ينظر الى يتيم او مسكين نقول هذا ادركته ماذا الرحمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقيل له لماذا تبكي يا رسول الله وقد نهيت عن لبكى فقال انما هذه رحمه فوصفت الدموع بماذا الرحمه يعني انكسار القلب وخشوع القلب ودموع العين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه رحمة ولكن هذه الرحمة رحمه العباد للعباد, رحمة العباد للعباد أما رحمة الله عز وجل للعباد فلا نصفه بأنه دموع أو انكسار أو تأثر أو شفقة أو ما إلى ذلك ولكن نصفه بأنه عز وجل إذا رحم عبدا أنعم عليه بالنعم وأزال عنه العذاب وأزال عنه العذاب وأسابه على ما فعل منه الخيرات وغفر له ما فعل منا الزلات هذه هي رحمه الله عز وجل بالعباد ورافته بهم ومن وصف الله عز وجل بها نفسه في كثير من الايات رؤوف رحيم رؤوف رحيم في القران الكريم كثير ووصف بها نبيه بمعنى شق له من, من هذين الاسمين اسمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم في سوره التاب قد سبق الحديث عنهما ومن اسمائه تعالى الحق المبين أي مما وصف به الله أزوجل أنه الحق المبين ومعنى الحق الموجود المحقق وجوده الموجود المحقق وجوده وكذلك المبين البين أمره وألوهيته أي بان بمعنى بان وأبان بمعنى الوحيد ويكون بمعنى المبين لعباده امر دينهم ومعادهم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إذن المبين الحق شو هو الحق حق الامر بمعنى ثبت واستقر ومن اسم الله عز وجل الحق لأن وجوده وجود محقق لا نقاش فيه ولا جدال فيه وأمره محقق لا جدال فيه ومن ثم اشتق كل ما هو حق اي كل ما هو ثابت ومستقر وما سواه فهو باطل ما سوى الحق فهو الضلال والباطل وما بعد الحق إلا الضلال فكل ما وافق الواقع ووافق العقل الصريح والنقل الصحيح فهو حق كل ما وافق ما جاء به الله وما جاء به رسول الله عز وجل عن الله عز وجل إلا وهو حق إذن فالحق الأكبر الله سبحانه وتعالى ومن ثم صارت أنبيائه حقا محمد حقون والنبيون حقون وصار كتابه حقا وصارت شريعته حقا وصارت أواميره حقا وصارت نواهي حقا صار كل ما صدر من الحق الأكبر يصبح ماذا؟ يصير حقا أما المبينو فهو إما من المبين بمعنى البين الواضح الذي لا غبار عليه أي المتضح حقه وأمره أو المبين شيئا فالله سبحانه وتعالى أبان لنا ديننا وأبان لنا معاشنا ومعادنا وأبان لنا كل ما سخره لنا أبان لنا علمنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فبإبانته نأكل ونشرب ونتعلم ونسافر ونحافظ على التاريخ وننظر إلى المستقبل ونبني الحضارات إلى غير ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي أبان لنا الطريق أبان لنا الطريق بهدين المعنيين المبين بمعنى البين الحق أو المبين بمعنى المبين لغيره جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم بين أي واضح لا غبار عليه يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون ابناءهم لأنه مبين لأنه بين واضح لا غبار على أمره من رآه يعلم حقا أنه رسول من عند الله من قسمة وجهه يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو من اليهود من يهود المدينة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيته واستبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعني من خلال وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب إذن فهو صلى الله عليه وسلم بيّن مبين بمعنى بيّن واضح أو مبين بمعنى مبين لعباده شرائع الله هو المبين للقرآن قال تعالى وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس هو المبين للسنة هو المبين للحق من الباطل للنور من الظلمة إلى غير ذلك فهو بالمعنيين معا قال تعالى حتى جاءهم الحق ورسول مبين جاءهم الحق ورسول مبين هنا العطف يمكن أن يكون عطف تفسير ويمكن أن يكون عطفه مغايرتين جاءهم الحق القرآن ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم أو جاءهم الحق ورسول المبين جاءهم الحق الذي هو الرسول المبين فيكون الواو من باب عطف التفسير هذا يسمى ماذا؟ عطف التفسير والبلاغيون يقولون ان عطف التفسير يكون بمثابة تعداد أوصاف الممدوح عندما تمدحه شخصا تعطف صفاته بعضها على, تعطف صفاته بعضها على بعضين كما قال تعالى الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم باخرتهم يوقنون والذين ولا قبل منها قبل منها فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل والذين هذا الذين هل هي الاولى ولا غير غير غيرها فهناك من قال غيرها فيبحث لا عن معنى اخر كالكتاب وما إلى ذلك وهناك من يقول الذين يؤمنون بالغيب هم الذين جاءوا بعدهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاتهم وما رزقناهم من والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخلتهم يقنون أولئك على وزن من ربهم فيكون من باب عطف ماذا؟ من باب عطف الصفات يعني أنه عطف الصفات بعضها عليش؟ بعضها على بعضين فقوله جاءكم الحق ورسول المبين فالحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول المبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فهو الحق المبين فهو الحق المبين من باب عطف الصفات بعضها على بعضين. وقال تعالى وقول إني أنا النذير المبين فوصى الله صلى الله عليه وسلم النذير المبين النذير تكلمنا عليه والمبين هو البين أمره الصادق في نذارته أو المبين لما يستحقه المنذرون المنذرون يستحقون العذاب فبين لهم ما ينتظرهم من العقاب اذا فالمبين لشيء أو البين أمره فهو صلى الله عليه وسلم النذير العريان كما تقول العرب هو المراد بالنذير العريان الإنسان عندما يرى العدو مقبلا ماذا يفعل ينزع توبه ويلوح به على أعلى جبل ينظر إليه قومه يلوح بذلك التوبة يقول أنا النذير العريان بمعنى أنه صادق ولولا ذلك لما عرى, لما عرى نفسه ويلوح, ويلوح بتوبه أنا النذير العريان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عريانا من ثيابه ولكنه كان عريانا من الكذب في ندارته كان صلى الله عليه وسلم عريانا من الكذب فهو عاري من الكذب صادق فيما انذر فيما انذر به صلى الله عليه وسلم قد جاءكم الرسول لا يخرى قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم اذا فهو مصوف بالحق وقالت على فقد كذبوا بالحق لما جاءهم قد كذبوا به اي بالرسول فالمراد بالحق هنا الرسول فقط كذبوا بالحق لما جاءه قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن هذه احتمالات يعني الباب لها واسع الباب لها واسع، ومعناه هنا ضد الباطل والمحق والمتحقق صدقه وأمره وهو بمعنى الأول أي محمد صلى الله عليه وسلم والمبين البين أمره ورسالته أول مبين عن الله قوله تعالى لتبين للناس ما نزيل إليهم ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم النور ومعناه دون النور من اسمائه تعالى من اسمائه تعالى النور قال تعالى الله نور السماوات والأرض ومعناه دون النور أي خالق النور خالق النور أو منور السماوات والأرض بالأنوار ومنور قلوب المؤمنين بالهداية وسمى محمد صلى الله عليه وسلم نورا فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن وسمىه سراجا منيرا وسمي سراج المنير لوضوح أمره وبيان نبوته وصنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به ومن اسماءه صلى, صلى الله عليه وسلم من اسماءه تعالى الشهيد تكلمنا على الشهيد معناه ودلالة, ودلالة ومعناه العالم الشهيد لأن شهد في اللغة بمعنى علم الشيء وعرفه وإنما سمي الشهود شهودا لأنهم يعلمون الحقيقة فإذا لم يعلموا هذه الحقيقة فهم شهود الزور ليسوا شهودا حقيقة ولكنهم يشهدون الزور أي يتكلمون بالباطل يتكلمون بشئ لا يعرفونه والله سبحانه وتعالى عالم أي شهيد علينا بمعنى عالم بنا وب أحوالنا وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة وسماه شهيدا وشاهدا إنا أرسلناك شاهدا في سورة الأحزاب ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة ومن اسمائه تعالى الكريم من الأسماء التي وصفها الله عز وجل الكريم ومعناه الكثير الخير الكثير الخير وقيل المفضل أي الذي كان منه الإفضال وكان منه الانعام وقيل العفو الذي يعفو ويصفح وقيل العلي أي الذي لا تناله معاصينا أي لا تؤثر فيه معاصينا ولا لا تضره بصيتنا ولا تنفعه عباد بمعنى مستغنين الكريم الذي لا يتأثر بماذا؟ لا يتأثر بالأمور المغايرة بالأغيار كما يقول العلماء القوم لا يتأثر بالأغيار يعني لا تؤثر فيه الأمور الغير واحد العبارة في القران الكريم عظيمة جدا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم يعني لو كنت أنت الذي تؤلف هذا الكلام ستقول ما غرك بربك الجبار ما غرك بربك القهار أي ستستحضر لذلك المغرور ستستحضر له صفات القهر والغلبة ما هي الكرم ولذلك يقول بعض الصالحين غرني كرمك ما غرك بربك الكريم يجيب قائلا غرني كرمك الكرم هو الذي غرني كرمك وعفوك وصفحك المتتالي والمتتابع هو الذي غرني ما الذي جعل الإنسان دائما يعصي والنعم دائما تنزيل غرزه تلك النعم غره كرم الكريم سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا من باب الاستعطاف، اي استعطفنا ليردنا إليه ليردنا إليه ردا جميلا فيذكرنا بماذا؟ فيذكرنا في مجال غرورنا يذكرنا بكرمه يا أيها الإنسان ما غرك بربك؟ الكريم هو كريم دائما فلماذا أنت تكون مغرور دائما فلماذا أنت تعصيه دائما ما غرك بربك الكريم لا إله إلا الله وفي الحديث المروي في اسمائه تعالى الأكرم وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم من هذه النواحي كلها كريم بمعنى كثير الخير وكريم بمعنى مفضل فضله على الأمة ظاهر وكريم بأنه عفو النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط إن من تقم إذا تهيكت حرومات الله وكريم أيضا بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتغاضى ويتعالى علوا بشريا طبعا يتعالى عما يلحقه من الأذى من غيره النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويتجاوز ويتغاضى كان شيئا لم يكن ما كان بسلطة ليتتبع العورات لا عورات ابنائه وبناته وأزواجه ولا عورات أصحابه ولا حتى عورات أعدائه بسلطة ما كان ليتتبع العورات لأنه لم تكن لديه خائنة الأعين لأنه لم تكن لديه خائنة الأعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك قال لعيش متعاهدتين فحاشا ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقبه بالفحشين ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبوه ويشتم، ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل لسأة بليسأة إنما يقابل لسأة بالإحسان وهذا هو الكرم فمن أوصاف الكريم أن يقابل لسأة بالإحسان المتصالى لأمر الله تعالى ادفع بالتي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي ولي حميم ومن اسمائه تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه كل شيء دونه وقال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم كان النبي وسلم على خلق عظيم إذن فهو عظيم ماذا دام متصف بالخلق العظيم فهو عظيم ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وسيلد عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم وهو على خلق عظيم يعني جاء هدفي في التوراة في السفر الأول أي سفر تكوين عن اسماعيل لما يتحدث السفر سفر تكوين لما يتحدث عن عن مولد الإبراهيم ولد, ولد اسماعيل ثم مولد إسحاق إلى خيره وصف اسماعيل بأنه سيلد عظيما لواء محمد صلى الله عليه وسلم لأمة عظيمه هي امه الاسلام فهو عظيم في نفسه وعلى خلق عظيم ومن اسمائه تعالى الجبار ومعنى الجبار الذي يتبادر الى الدهن ما الذي يتبادر الى الدين الجبار هو المستامل للقوة ولكن الجبر في اللغة هو الذي يجبر الكسر هو الذي يصلح الشأن فالله سبحانه وتعالى من اسمائه الجبار بما أنه مصلح لشؤون عباده ولكن هذا الجبر وهذا الإصلاح قد يكون بالخير فيغدق عليهم الكرامات والإحسانات والإفطالات فيجبر كسرهم بذلك وقد يكون الجبر بالكي قد يكون جبر جبر, جبر أي علاج المريض بماذا بالكي فيقسم ظهر الظالم وقسم ظهر الظالم جبرون لحال الأمة يغراق فرعون جبرون لحال المستعافين الذين أورثهم الله عز وجل الأرض من بعده الذين أرسل الله عز وجل عليهم صيحة جبر لحال أهل الأرض كلهم وقس على ذلك فالله عز وجل عندما يقسم ظهر الظالم فهو جبر وإصلاح لحال الأمة بقسم ظهر ذلك الظالم أو يجبر حال الشخص أو الأمة بهدايتها وأردها إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا فالجبار من الجبر يعني يجبر الكسر يجبر من كسر اي ولهذا قال قد عي رحمه الله تعالى عليه معناه المصلح لان المصلح هو الجابر الذي يجبر الشان وقيل القاهر الذي يغلب بمعنى اذا نظرت الى ما يفعل الله عز وجل بالظالمين فهو جبار بمعنى قاهر واذا نظرت الى ما يفعل الله عز وجل بالمؤمنين فهو جبار بمعنى مصلح ل لشانهم والجبر والجبر واحد والجبر واحد وهو اصلاح الشان للجميع وقيل العلي العظيم الشان وقيل المتكبر الجبار بمعنى ايش المتكبر وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار في كتاب داود اللي هو الزبور سمي جبارا فقال تقلد ايها الجبار سيفك فان ناموسك اي شريعتك ودينك فان ناموسك وشرائعك مقرونه بهيبه يمينك بهيبة يمينك أي بسطوتك وجهادك وقتالك فإذا لم تحمي أنفك بسيفك فإنك ستو ستذل ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إما لإصلاحه الأمة بالهدايه والتعليم هذا المعنى الأول أي الجبار الذي يجبر حال الأمة بهدايتها وإرشادها وجمع شملها إلى أو لقهره أعداءه أو الجبار الذي يقهر أعداءه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بدرين بدأت العرب تحسب له تحسب له حساب بدأت العرب تحسب له الفحساب حساب لأنه ظهر لهم جبروته صلى الله عليه وسلم وقوته صلى الله عليه وسلم وقهره صلى الله عليه وسلم لأعدائه إذن فهو يصلح لهذا المعنى ويصلح لذلك ولكنه لا يصلح ليكون متكبرا في حق الله يكون الجبار بمعنى المصلح ويكون الجبار بمعنى القهر اي المصلح من من ذلك المعنى الثاني لو قسم ظهري الظالم رحمه بالامه ويكون الجبار بمعنى المتكبر فالله سبحانه و تعالى من اسمائه المتكبر وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يأخذوا المعنى يين ولا يأخذوا المعنى الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متكبرا لأن التكبر من صفات الله عز وجل الخاصة به له الكبرياء في السماوات والأرض والكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى من نازعه قصمه من نازعه, من نازعه هذا الرداء قصمه ولا يدخل الجنه الجنة من كان في قلبه مثقال حباتين من خردالين من كبرين اذا فالتكبر ليس من شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وسمي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيره قال ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نافيا لهذا المعنى الثالث وما أنت عليه بجبار نفاء المعنى الثالث فهو صلى الله عليه وسلم جبار لمن كسر في الأمة وجبار يقهر أعداء الأمة ولكنه ليس جبارا بمعنى متكبرا على الأمة وما أنت عليهم بجبار بل هو رحيم بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو لين لهم فبما رحمت من الله لين لهم يعني عكس التكبر عكس التعالي على الأمة ومن اسمائه تعالى الخبير ومعناه المطلع بكنه الشيء العالم بحقيقته الخبير فوق العالم العالم أو العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه بينما الخبير هو العالم بكنه الشيء ودقائق أسراره فعندما ترى هذا الكرسي وتسأل هل بالمسجد كرسي فتقول نعم بالمسجد كرسيون هذا يسمى علما هذا يسمى علما لأن ما قلته يوافق الواقع نعم في الحقيقة في المسجد كرسيون ولكن خصائص هذا الكرسي لا تعرفها أنت قد يكون في داخله جهاز الجهاز المسمع ولا يعلمه إلا من خضره وقد يكون فيه كذا وقد يكون فيه كذا وقد يكون من صنع كذا وقد يكون الأمور الأخرى التي يكونه هذا الجسم لو جسم الكرسي إذا خبرتها وعرفتها فانت خبير بها ولذلك الناس يقول يقول خبير في كذا خبير في الاقتصاد يعني الناس كلهم يعرفون الاقتصاد بما أن يبيعون ويشترون ويعرفون الغلاء ويعرفون الربح ويعرفون الخسارة وما إلى ذلك ولكن يكون خبيراً في الاقتصاد فينظر إلى أمور قد لا تستحضرها أنت، يعالج بها حال الأمة أو بأمور يزيلها من أو يعني يمنعها من السوق من أجل ماذا؟ من أجل إصراح حال الأمة، فهذا خبير في الاقتصاد بمعنى له رؤية شاملة في هذه الناحية لهذا المكان الذي هو مختص فيه. قل مثل ذلك في التخصص في طبي وفي الفيزياء والكيمياء وغير ذلك من العلوم، فكل إنسان خبير في. مدني والله سبحانه وتعالى الخبير المطلق الخبير المطلق الذي استوى لديه عالم الغيب مع عالم الشهاده الذي استوى لديه الظاهر والباطن الذي استوى لديه الليل والنهار نحن عندما يظلم الليل تغيب علينا الاشياء التي ننظر اليها بسبب ماذا حاجب الظلمه والله سبحانه وتعالى ليس لديه حجاب فهو ينظر إلى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليله الظلماء لا يعزب عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض يعلم الأشياء كلها يعلم الأشياء كلها ويعلم كنهها وحقيقة أمرها وسمى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالخبير قوله تعالى فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا اذا كان الخطاب موجه لسائر الامه فالمراد بالخبير هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاسال ايها العبد بهذا خبيرا بهذا الدين هو صلى الله عليه وسلم فاسأل خبيرا بهذا القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كلما احتاج الصحابه الى استفسار او استيضاح او استكشاف امر ما يعودون الى الرسول صلى الله عليه وسلم امسئل لأمر الله تعالى فاسال به خبيرا وإذا كان خطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فالمراذ بالخبير هو الله اذا فالخبير هنا قد يكون الله سبحانه وتعالى فاسأل يا محمد خبيرا اي الله سبحانه وتعالى ليعلمك او ليعلمك ما لم تكن تعلم او اسال ايها العبد المؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمك ايضا ما لم تكن تعلم فالخبير بهذا الدين هو الرسول صلى الله عليه وسلم الخبير بدين الإسلام وبما يصلح لهذه الأمة بعد علم الله عز وجل وخبرته سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو عن علم وكل ما نهى عنه فهو عن علم لا يعلمنا صلى الله عليه وسلم лось أنجه له أو لا يدعونا إلى أمر هو صلى الله عليه وسلم يجهله لأن الله عز وجل أعلمه علما كبيرا وقال له ولولا فضل الله عليك ورحمه لهم الطائفة منهم أن يضلك وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سبحان الله كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة وما استزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من العلم وقر بيزني وقر بيزني علم فكان علمه صلى الله عليه وسلم في منتهى ما يصل إليه العلم البشري في منتهى ما يصل إليه العلم البشري ولذلك نجد كلامه صلى الله عليه وسلم موافق لكل زمان ولكل مكان لو كان كلامه صلى الله عليه وسلم وعلمه محدودا لو كان علمه محدودا لاعتراه ما يعتري كلام البشر بمعنى لا تناقض مع مرور الزمن لاحتاج إلى مراجعة مع مرور الزمن ولكن ما دام كلامه صلى الله عليه وسلم عن علم أعلمه الله عز وجل اياه فكلامه صالح لكل زمان ولكل مكان ان هو الا وحي يوحى هل قاضي بكر بن العلاء المامور بالسؤاليه المأمور بالسؤال فسال به خبيرا غير النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول هو الله تعالى فالنبي خبير بالوجهين خبير بالوجهين المذكورين خبير بمعنى مخبر عن الله عز وجل أو خبير بمعنى أنه عالم بما يسال عنه بما يسأله عنه الناس قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما علمه الله عز وجل من مكنون علمه وعظيم معرفته مخبر لأمته بما أذن له فيه بإعلامهم في به ومن اسمائه تعالى الفتاح الفتاح العليم ومعناه الحاكم بين عباده فتح بمعنى الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة عليهم، والفاتح لمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق سبحانه وتعالى، ويكون أيضا بمعنى الناصر، يكون الفاتح بمعنى الناصر، ومن ثم جاء الفاتحون مصطلح الفاتح في في في غزوات الإسلام في الفتوحات الإسلامية. معنى الفاتح أي الناصر أي الذي ينصر دين الله وينصر عباد الله ينصر دين الله بنشره وينصر عباد الله المظلومين المقهورين الذين كانوا تحت الطغاة والمجرمين فيبعث الله عز وجل هذه الفيالق الفاتحة فتخرج الناس من ضغط ماذا ضغط الظالمين والجبارين وتضعهم في رحمة الإسلام وفي يسر هذا الدين ولذلك قال تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اي ان تستنصروا فقد جاءكم النصر فكان, النصر عندئذين بمعنى فكان الفتح عندئذ بمعنى النصر وسمي النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في حديث الإسراء الطويل من روايه الربيع بن انس عن ابي العالية وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفيه من قوله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما جعلتك فاتحا وخاتما إذن عندما يصف شخص ما النبي صلى الله عليه وسلم بانه الفاتح او بانه صلى الله عليه وسلم الخاتم فهذه الاوصاف وارده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اني على لسان ربي عز وجل في هذا في في, في الاسراء والمعراج وجعلتك فاتحا وخاتما فتح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عيونا عمياء وقلوبا غلفة وأدنا صمة وفتح الله عز وجل لهذه الأمة أبواب الخير الخير كلها فهو فاتح بهذا المعنى والله عز وجل قد وصفه بهذا الفتح فقال إن فتحنا لك إن فتحنا لك فتحا مبينا فالفاتح وهذا دائما نعود للعقيدة الفاتح الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى والفاتح المباشر أو السببي هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هو الذي جاهد هو الذي سهر الليلة وقام الليل صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وتحمل المشاق والمصاعب من أجل هذا الفتح ففتح الله عز وجل عليه وسماه فاتحا وخاتما وللكلام بقي ما يزال طويل الذيل في هذا الباب أي فيما سمى به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه الحسن أي اشتق له من اسمه سبحانه او من اسمائه سبحانه وتعالى أسماء لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يزال الكلام في هذا الباب نرجعه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس المقبل بحول الله استغفر الله لي ولكم وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين